الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في إحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك الذي وقيم لأجل نشر العلم الشرعي وتفقيه الناس في دينهم ولا شك أن هذا من أشرف الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم ولا أنسى في بداية هذا اللقاء أن أشكر حاكم الشارقة الذي يشرف ويتولى هذا المنتدى المبارك الذي يقيم هذه الدروس على مدى أعوام سابقة كما أيضا أشكر المنتدى الإسلامي والقائمين عليه على جهودهم المباركة في هذا الأمر ولم أخر شكركم أنتم لنقص في قدركم بل أنتم أصحاب الفضل الأول والأخير فلولا حرص هؤلاء الإخوة الحضور ولولا حبهم للعلم الشرعي لما أقيم هذا المنتدى ولما أقيمت هذه الندوات والدورات فأنتم أصحاب الفضل الأول والأخير على الممتدى وعلى الملقي لهذه الدروس وعلى حاكم الشارقة وعلى الجميع فلولاكم لما أقيمت هذه الدورة فجزاكم الله خيرا على حرصكم ومثلكم أنتم وأمثالكم أمل هذه الأمة في تعلم العلم ونشره بين الناس الكتاب الذي هو مقرر كما تعرفون هو كتاب تذكرة السامع المتكلم للحافظ بدر الدين ابن جماعة عليه رحمة الله من حق هذا العالم أن نعرف به تعريفا يسيرا قبل البداية بشرح كتابه فهو الإمام محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله الكناني قبيلة الحموي أي من حماه من بلاد الشام مولدا الشام ثم المصري سكنا وحياة فهو ولد في حماه من عائلة علمية شهيرة فأبوه وأعمامه بل حتى أحفاده كلهم كانوا من العلماء فهو من عائلة علمية عريقة في بلاد الشام ولد سنة تسع وثلاثين للهجرة وتوفي سنة ثلاثين وثلاثين, وثلاثين للهجرة فعمر فوق تسعين عاما يعني 94 الظاهر أربعة وتسعين التي عاشها عليه رحمة الله ف... وهو كان من أعيان عصره وكان من كبار العلماء وتولى مناصب عديدة من التدريس في العديد من المدارس الشامية ثم المصرية أيضاً تولى القضاء في القدس أولاً فكان خطيب المسجد الأقصى وقاضيه أيضاً ثم انتقل إلى مصر فكان قاضيا لمصر ثم عاد إلى الشام قاضيا لها ثم عاد إلى مصر في أواخر حياته والسمر قاضيا في مصر إلى أن توفي عليه رحمة الله تولى القضاء إلى قبيل وفاته عندما كبر وشاخ وعمي بصره عزل عن القضاء والسمر في بقية مناصبه العلمية من التدريس وغيره إلى أن توفي عليه رحمة الله عن عمر قارب المئة عام كما ذكرنا سابقاً تتلمذ على عدد كبير من أهل العلم وجمع شيوخه أحد العلماء وهو علم الدين البرزالي جمع شيوخ الإمام بدر الدين بن جماعة في كتاب مطبوع في مجلدين مشيخة بدر الدين بن جماعة فكان عدد شيوخه في هذه المشيخة 74 شيخا بل كانوا 73 وشيخة واحدة امرأة واحدة كانت من شيوخه فعدد شيوخه من الذكور والإناس أربعة من مشاهير شيوخه يكرر إماماً واحداً منهم وهو ابن دقيق العيد الذي هو من أحد كبار أمة المالكية ثم الشافعية وبالمناسبة لا ننسى أن بدر الدين بالجماعة كان شافعية المذهب فهو من أمة الشافعية الكبار له العديد من الكتب من أشهرها كتابه الذي نشرحه وأيضا له كتاب المنهل الروي في علوم الحديث النبوي وهو اختصار وتهديب لكتاب ابن الصلاح الشهير بعلوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وله عشرات الكتب غير هذه الكتب وبالذات في علم المعتقد وفي الأصول وفي غير ذلك من العلوم وكما ذكرت سابقا كان وجها من وجوه العلماء يعني لا يذكر علماء القرن الثامن الهجري إلا ويذكر من دقيق العيد ضمن كبار أعيانه تتلمذ عليه علي عدد كبير فمن من عده في شيوخه الإمام الذهبي صاحب المصنفات الشهيرة ذكره في معجم شيوخي وتتلمذ عليه كثير منهم على مدين البرزالي وهو أحد كبار المحدثين أيضا في القرن الثامن الهجري حقه هذا الإمام كبير لكن هذه فقط نبذة وجيزة جدا عن هذا العالم أما العلم الذي كتب فيه هذا الكتاب تذكرة السامع المتكلمة وفي بيان أداب الشيخ والطالب فهو علم أصيل من علوم الشريعة الإسلامية اعتنى به العلماء عناية بالغة جدا فليس كتاب بدر الدين بالجماعة الكتاب الوحيد في هذا العلم بل سبقه العشرات والعديد بالكتب لكني أذكر هنا بعض أهم الكتب التي ألفت في نفس هذا الموضوع فمن أوائل الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب آداب المتعلمين للإمام المالكي محمد بن سحنون المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة وهو كتاب مطبوع وأيضا كتاب مسائل في التعليم لابن أبي زيد القيرواني المالكي أيضا المتوفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرة كذلك الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للإمام القاسمي المتوفى سنة ثلاث واربعمائة للهجرة وكل هذه الكتب مطبوعة لا أذكر كتابا لم يطبع لأن الغرض من ذكر هذه الكتب إنه من أراد أنه يستفيد ويحصل عليها يستطيع أنه يقتنيها ويستفيد منها أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين واربعمائة للهجرة وهو من أجل الكتب ومن أوسعها وأيضاً كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر الأندلسي توفاستة 63 و400 للهجرة أيضاً وهو من أجل الكتب وإن لم يكن خاصا بأداب العالم والمعلم لكنه عقد فيه فصولا كبيرة عن هذا الموضوع أيضاً من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعة السمعاني المتوفى سنة 62 وخمسمائة للهجرة أيضا كتاب تعليم المتعلم للزرنوجي توفى سنة 2600 للهجرة والكتب كما ذكرت حقيقة كثيرة جدا يعني منها ما خص أدبا معين من أدب الطلب مثل كتاب الحث على حفظ العلم لابن الجوزي كتاب مخصص يتكلم عن حفظ العلم وهو وجه نجوها التعلم كما تعرفون وأدب من أداب التعلم خصه الإمام أبل الفرج بالجوز سبت وفاسن سبعين تسعين وخمسمائة بكتاب منفصل وهناك كتب عديدة حقيقة وهناك كتب تضمنت هذه الآداب وإن لم تفرد لها فعموم كتب علوم الحديث عقدت فصولا مطولة عن أداب الطالب والمعلم بل تكلموا عن دقائق الأمور التي تخص طالب العلم يعني تكلموا مثلاً عن أفضل أنواع الاقلام بالنسبة لزمنهم التي ينبغي أن يستخدمها طالب العلم أفضل أنما أنواع المداد والحبر الذي يستحب أن يكتب طريقة الكتابة إذا حصل خطأ في الكتابة هل يكتب التصويب في الحاشية اليمنى أو في الحاشية اليسرى هل يضرب هل ما هي طريقة التعامل كل هذا تحدثوا عنه بكل دقة نصائح لطالب العلم في طريقة الكتابة في طريقة التعلم في طريقة التلقي في طريقة الجلوس في طريقة السماع كل هذه الأمور في سن السماع متى يبتدأ الطالب السماع والتلقي كل هذه الأمور مسائل طويلة عريضة تعرض لها العلماء في كتب علوم الحديث وفي كتب أدب الطلب عموما فهو علم أصيل جدا من علوم هذه الأمة الإسلامية وليس علما طارئا كما يتصور بعض الناس أنه من العلوم العصرية التي لا يعرفها علماء, علماء المسلمين بل هو علم قديم أصيل مستمد مستمدة آدابه وأصول آدابه من الكتاب والسنه ومن تراث سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم ولئما المتبوعين عليهم رحمة الله جميعا نبدأ بهذا الكتاب وأنا أود أنه قبل نهاية الوقت بعشر دقائق أحد الإخوة يتولى تنبيهي أنه لم يبقى إلا عشر دقائق حتى أحرص أن يختم وإذا هناك أسئلة أو استفسارات نتلقاها في آخر عشر دقائق من اللقاء لأنه في بعدنا درس مباشرة فلا أود أن نستمر حتى ناخذ من حق الدرس التالي أو ننسى الأسئلة لأن الأسئلة مهمة قد يغفل الإنسان عن شيء يستحق الشرح قد يستشكل أحد الطلب شيء فلابد أن نسمع ما لدى الإخوان من, من أسئلة سنحرص قدر المستطاع أن ننهي الكتاب أرجو ذلك الفترة وجيزة بالنسبة لي حجم الكتاب سنحرص أن ننهي الكتاب في أسرع وقت ممكن يعني خلال الفترة المتاحة التي هي 12 يوم كما علمت ستة أيام في هذا الأسبوع ستة أيام في الأسبوع التالي نرجو أن نستطيع ذلك إذا تعاوننا جميعا في الاستعجال في هذا الأمر نريد أحد يقرأ يا أخوان لنا هل فيه استعداد القراءة أم لا فيه أحد في مكبر صوت للقراءه كيف نعم لان اقصد انه واحد يقرا طيب انا اقرا جل واشرح مباشره كان او انه في واحد يتولى القراءه من الكتاب ونشرح جمله نعم تتولى قراءه هو مفترض أن يكون فيه مكبر صوت الآن أنا ما نشاهد فيه استعداد خليه إلى الغد لعلى الغد يهيئون للقارئ أيضا لللاقط التصور لابد أيضا لل... بالنسبة للتصوير لازم يكون هناك لاقط طيب أبدأنا اليوم بالقراءة وغدا نطلب من الأخوان يهيئوا قارئا للكتاب وأبتدأ أنا بالشرح بعدها طيب يقول المصنف عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البرد الرحيم الواسع العليم للفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتبه التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام البررة في دار النعيم الكرام أو المكرمين بجواره في دار النعيم أما بعد فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه أي بداية شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه أي يجتهد وينصب ويتعب في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وإن حق الناس بهذه الخصلة أو الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه الرتبة الجليلة أهل العلم الذين جلوا به ذروه او حلوا به الصواب حلوا لا بالجيم الذين حلوا به ذروه المجد والسناء واحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الانبياء لعلمهم بكرائم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه وحسن سيره الائمه الاطهار من اهل بيته واصحابه وبما كان عليه ائمه علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف طبعا هذه المقدمة يبين فيها فضل هذا العلم فضل تعلم الآداب آداب الطلب وآداب المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص ويبين أن معرفة فضائل العلم وفضائل أهله من علماء وطلبه أنه من أجل العلوم التي ينبغي أن يحرص عليها ثم أورد مجموعة من الآثار تدل على ما ذهب إليه فقال قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم محمد بن سيرين كما تعرفون هو أحد كبار أئمة التابعين عليه رحمة الله توفي سنة عشر ومئة من الهجرة وقد لقي جمعا من الصحابة واشتهر بتتلمذه على عدد منهم وعلى رأسهم أنس بن مالك وأبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنهم عنهما وعن الصحابة أجمعين هذا الأثر أثر صحيح السنة عن محمد بن سيرين أخرجه الخطيب البغدادي في كذابه الجامع الذي سبق التنويه إليه بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين والمقصود بالهدي الآداب والأخلاق التي يلتزمها الإنسان في عامة أحواله الهدي هو الأدب والخلق الجميل الذي يتحلى به الإنسان في عامة شأنه يكون هذا شأنه في غالبه وفي عامة أحواله فيذكر هنا محمد بن سيرين أن السلف الصالح أي إذا كان رجل من التابعين يقول كانوا من هم الذين تحدث عنهم إذن الصحابة أو كبار التابعين الذين هم في طبقة شيوخ محمد بن سيرين إذا محمد بن سيرين من أواسط التابعين طبق يعني لم يدرك أبا بكر وعمر وإنما أدرك أواسط الصحابة وصغار الصحابة فيقصد كبار التابعين والصحابة الذين أدركهم ماذا كان شأنهم هؤلاء وهم أفضل الأجيال ولا شك يقول كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم أول شيء نستفيد هنا أن العلم قد يكون خلوا من الهدي ولذلك صار هناك شيء من الافتراق مع أنه في الحقيقة لا يكون هدي إلا بعلم. لكن قد يكون العلم بلا هدي فيذكر هنا أن هذا الجيل الفاضل كانوا يتعلمون الهدي أي السمت الصالح والأدب والخلق الحسن في التعامل كما يتعلمون العلم وهذا يبين لكم أن تعلم مسائل العلم لا يغني عن تعلم الهدي الصالح قد يحوي الإنسان ويحفظ العدد العظيم من مسائل العلم ويستطيع أن يفتي في الحلال والحرام أو في غير ذلك مسائل العلم لكنه لم يتأدى بأدب العلم وأدب العلماء وأدب أهل الفضل وذوي الفضل فيحتاج الإنسان للجمع بينهما حاجة عظيمة وسيأتي التأكيد على ذلك خلال العبارات التالية هناك جملة في الحقيقة لم يذكرها هنا الإمام بدر الدين من جماعة وقد وردت في المصدر الذي نقل منه هذه العبارة الخطيب البغدادي بعد أن نقل عبارة محمد بن سيرين التي ذكرها الإمام بدر الدين قال بعدها وَبَعَثَ ابْنُ سِيرين رَجُلًا فَنَظَرَ كَيْفَ هَدْيُ الْقَاسِمِ وَحَالُهُ أي محمد بن سيرين أرسل رجل لينظر هدي أحد كبار فقهاء المدينة وهو القاسم محمد بن الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المشاهير يعني محمد بن سيرين أرسل رجلا لينظر له كيف كان أدب وخلق وسمت القاسم ليستفيد محمد بن سيرين من ذلك وانظروا إلى غاية الحرص القاسم محمد هو قرين محمد بن سيرين يعني ليس شيخا له بل محمد بن سيرين أكبر منه ببضع سنوات ولد قبل القاسم ابن محمد مع ذلك لم يفوت الاستفادة من هدي القاسم ومحمد كان ممكن يقول انا يعني مستغني بالصحابة الذين لقيتهم ومستغني بكبار الشيوخ الذين لقيتهم وبهديهم وسمتهم الذي استفدته منهم معنا السفيدة سمت القاسم ومحمد لكن بلغ من حرصه على الاستفادة من كل أحد وترك حضوظ النفس في التعلم ومراعاة أن الفائدة سفاد من كل أحد ولو ممن يصورك في السن يعني راع هذه الآداب جميعا ليعطينا هو بذاته وبنفسه هديا وسمتا صالحا ينبغي أن يحرص عليه وهو أن لا تستكبر في الاستفادة من كل أحد ولو من قرينك ولو ممن يصورك في السن بل يطلب من أحد الناس أن يذهب ويعرف ما هو هديه ويأتي إليه يعني حتى يؤدب الناس ويعلمهم على هذا الأمر كم يمكنه يحظر بين يدي القاسم أو يمر كأنه مار بالمسجد فينظر إلى هديه وسمته دون أن يدري أحد أنه استفاد منه لكنه أبى إلا أن يعلمنا ويعلم الأمة حرص السلف الصالح على تعلم من هدي الصالح ولو ممن كان يصورهم في السن أو ممن كان قريبا منهم في السن المقصود هذه هذا الأثر أثر جليل وعظيم عن محمد بن سيرين يبين حال السلف في حرصهم على التحلي بالآداب والأخلاق الجميلة ثم يقول أيضا وقال الحسن ووقرين محمد بن سيرين الحسن البصري يقول إن كان الرجل يخرج في أدب عندكم في الطبع التي لديكم في أدب نفسه وفي نسخة أخرى في أدب يكسبه وكلا العبارتين من ناحية المعنى الصحيحة يقول السنتين ثم السنتين والأصح أن العبارة السنين ثم السنين أصح في العبارة كما نبع ذلك أحد الحقيقي هذا الكتاب بناء على نسخة غطية أن الأصح فيها السنين ثم السنين يعني سير العبارة على الصواب إن كان الرجل يخرج في أدب يكسبه أو في أدب نفسه السنين ثم السنين وهذا يبين أيضا في هذا الأثر الحسن البصري والحقيقة أني لم أقف على هذا الأثر مسندا حتى أحكم عليه صحة أو ضعفا لم أقف عليه لم أستقصف البحث لكني بحث قدر المستطاع وعلى عجل عند إرادة التحضير لهذا اللقاء لكني ما وجدته في شيء من مصادر السنة المشهورة المعروفة ولا في كتب أدب الطلب المعروفة التي مظنة مثل هذا الأثر على كل حال هو فائدة تستفاد نقلها الإمام بدر الديني بن جماعة يذكر فيها الحسن البصري وهو أيضا من كبار التابعين يكبر محمد بن سيرين بعشر سنين حسن البصري ولد سنة 21 من الهجرة محمد بن سيرين ولد سنة 31 من الهجرة فهو أكبر من محمد بن سيرين بعشر سنوات وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها محمد بن سيرين توفي سنة مئة من ليس بينهم إلا أيام يسيرة بين وفاة الحسن الحسن توفي قبلها محمد بن سيرين بأيام يسيرة هذا الإمام الكبير الشهير الحسن البصري ما أظن في أحد لا يعرفه فلا يذكر الزهد إلا ويلمع في الذهن اسم الحسن البصري فهو من كبار الزهد لا يذكر الورع والصلاح والحكمة إلا ويلمع اسم الحسن البصري في الأذهان ويستحضره الإنسان أحد كبار إمة الأمة فقها وعلما وزهدا وجلالة يعني يفنى تفنى الأنفاس وينتهي القرطاص في ذكر فضائله ومناقبه عليه رحمة الله وقد ألف العلماء كتبا منفصلا في فضائل الحسن البصري عليه رحمة الله يذكر هذا الإمام أن حال السلف أيضا انتبهوا أخوان نحن يعني الحسن البصري بالنسبة لنا من أعلى السلف هو نفسه هو من السلف فإذا تكلم هو عن سلفه فبع ذلك أن السلف الذي يعلو الحسن بصري مكانة وجلالة وقدرا وهم كبار الصحابة وكبار التابعين الذين أيضا أكبروا سنا من الحسن البصري فيقول إن, الرجل لا يخرج إن كان الرجل يخرج إلى أدب في أدب نفسه أو أدب يكتسبه السنين ثم السنين يعني كما كانوا يرحلون لطلب العلم السنين كانوا يرحلون أيضاً لطلب الأدب السنين فالرحلة لم تكن فقط لطلب العلم وهي رحلة جليلة ولا شك مثل رحلة بعض الإخوان الذين جاءوا الآن من بلدان مختلفة لطلب العلم هذه رحلة جليلة جدا ويستحقون عليها الثناء وألف الخطيب البغدادي كتابه الشهير الرحلة في طلب الحديث فهو من أعظم الآداب لكنه أيضاً من آداب التي ربما نغفل عن أنها من آداب السلف الرحلة لطلب الأدب والخلق الجميل هذا أيضا من سير السلف ومن هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم والسنين ثم السنين يبين لكم أنهم كانوا يحرصون على تمام التلقي لهذه الأدب ولا يكتفي بسويعات أو أيام أو أشهر بل سنوات ثم لا يشبع من السنوات حتى يتبعوها بسنوات أخرى يتعلم فيها الأدب من أهل من ذوي الفضل ثم أورد أثر سفيان بن عهينة وهو من كبار أتباع التابعين فقيه إمام كبير من كبار التابعي أتباع التابعين حقيقة قد يعني مشهور أنه محدث سفيان بن عهينة من كبار المحدثين ومن أجل المحدثين ومن حفاظ المشهورين لكن قد تستغربون أنه ايضا كان من كبار الفقهاء حتى إن الإمام الشافعي صح عن الإمام الشافعي وهو من هو فقها ومن هو معرفة بالفقهاء فقهاء زمنه يقول لم أرى أفقه من سفيان بن عينة إلا أنه كان أجبن الناس عن فتيار يقول ما رأيت أفقه من سفيان لكن لشدة ورعه كان يجب أن يخاف من الفتوى تذكروا أن الإمام الشافعي تتلمذ على إمام مالك وتتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني فإذا صح إطلاق هذه العبارة هي صحيحة عن الشافعي لكن إذا أراد الشافعي الإطلاق ولم يقصد فيها تقييدا معينا الله أعلم به فيعني في ذلك أن يكون فيها عند الإمام الشافعي حسب اجتهاد الإمام الشافعي أفقه من مالك ومن محمد بن الحسن وكفاك برجل فضلا وشرفا أن يصفه الشافعي بأنه أفقه من مالك وأفقه من محمد بن حسن الشيباني وهما كبيراء الفقه في مدرسة أهل الرأي بنسبة محمد بن حس ومدست أهل المدينة أهل الحديث بالنسبة لإمام مالك عليه رحمة الله هذا الإمام الكبير ماذا يقول وبالمناسبة أيضا هذا بإسناد صحيح إليه هذا الأثر صحيح عن شفيان معينة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والميزان الميزان الأكبر تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل يبين هنا هذا الامام الجليل الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو القدوة الكاملة القدوة الكاملة التي تمثل الإسلام التمثيل الكامل ليست لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت? قالت كان خلقه؟ القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ كلام الله القرآن الكريم ومن أراد أن يفهم كلام الله فلينظر فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته فإنها تفسير وبيان لكتاب الله عز وجل فهي الواقع العملي لكتاب الله عز وجل يكفي النبي عليه الصلاة والسلام شرفا وفضلا أن أمرنا الله عز وجل به في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لو قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة لكفت يكفي أن تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة وحدها تدل على أنه قدوة يستحق الاقتداء فكيف أقد أتبعها سبحانه وتعالى بقوله أسوة حسنة ثناء بالغ وأيضا قول الله تعالى في الآية التي قدم بها المؤلف وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظيم. الآيات في هذا كثيرة في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به لكن في الثناء على خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء لا يعظم في عين العظيم إلا العظيم فقول الله عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَى خلق عظيم. هذا يدل على عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بلغ حداً لا يمكن أن ندركه بكامل تفاصيله لا يمكن أن ندرك عظمة خلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليه ربه عز وجل من فوق سبع سماوات أنه صاحب خلق عظيم فكيف لا يكون هو القدوة الكاملة والأسوة التامة لجميع الخلق ممن جاء بعده عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول هنا الإمام سفيان بن عينة إنه هو الميزان الأكبر إذا اختلفنا في خلق هل هو حسن أو ليس بحسن في موقف ما ما هو التصرف اللائق بهذا الموقف إذا اختلف الناس لا أقصد بالناس عموم الناس وإنما إذا اختلف الفضلاء وأهل الأدب والسمت الصالح في خلق معين أو في موقف معين ما هو الذي ينبغي أن نواجهه به؟ فإن ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مهديه فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام سيكون هو الأكمل والأتم والأحسن والأفضل والذي ينبغي أن يحرص إليه فهو الميزان الذي نزم به الحق والباطل ليس في أقواله فقط بل في أقواله وأفعاله وتقديراته وجميع شمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام كل حيات النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة كل حياته عليه الصلاه والسلام وهي الميزان كما ذكرنا سابقا وليس هناك أحد يقارب النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الأمر ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول تنازعتم في شيء من الاحكام تنازعت في شيء من الاخلاق والاداب تنازعت في اي شيء فما ردوه إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول أي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام آآ آآ الأثر الذي يليه يقول وقال حبيب الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث هذه الوصية وهي من أحد صغار التابعين حبيل الشهيد لابنه وهو من ثقاتهم ثقات التابعين يقول يا بني يصحب الفقهاء والعلماء الذي يسمع بداية هذا القرار يظن أنه يأمره بصحبة العلماء والفقهاء من أجل أن يتعلم منهم العلم فقط صحيح ولا لا يصحب الفقهاء والعلماء نظن أنه يأمره أن يتعلم منهم العلم فإذا به يوصيه بوصية أخرى لا تخطر على البال عندما يقول لهم وتعلم منهم وخذ من أدبهم تعلم العلم مطلوب وأيضا خذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث كثير من الأدب كما سيأتي خير من كثير من العلم بلا أدب قليل من الأدب خير من كثير من العلم بلا أدب فهو يريد أن ينبه على هذا المعنى لأن ثمرة العلم ما هي؟ هي الخلق والأدب والعمل الصالح فإذا نلت علماً كثيراً وكنت خالياً من الأدب ما سفت شيئاً الثمر المطلوب من العلم لم تحصل وإذا حصلت علماً قليلاً وعملت به تأدبت به فقد حصلت الثمر التي من أجلها تعلمت هذا العلم ولو كان قليلا فصاحب أدب قليل خير من صاحب علم كثير بلا أدب لاحظتم يا أخوه طيب ثم يقول وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن نتعلم سبعين بابا من أبواب العلم أي سبعين بابا من أبواب العلم بلا أدب نتعلم سبعين بابا من أبواب العلم بلا أدب أما إذا تعلمت سبعين بابا من أبواب العلم وعملها وعملت بها فقد حصلت علما عظيما وفضلا كثيرا وجمعت العلم إلى الأدب والأدب إلى العلم فنلت الفضيلتين قال وقال مخلد بن الحسين بن مبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث وهذا ايضا يصح عن الإمام عبد الله مبارك عن مخلق بن حسين وفي كلامه لعبد الله مبارك وهي واضحة الدلالة كالعبارة السابقة يقول نحن إلى كثير من أدب أحوج منا إلى كثير من الحديث بل العبارة السابقة والتي شرحناها في كلامنا السابق أبلغ من هذه من جهة أن قليل الأدب خيراً خير من كثير العلم بلا أدب إن كان قليل الأدب خير من كثير من العلم بلا أدب فكثير الأدب خيراً من خير من كثير العلم بلا أدب لحظ ماب أولى فهي تؤكد هذا المعنى ولا شك ثم أورد عبارة للإمام الشافع عبارة جليلة ومهمة جدا يقول فيها الإمام الشافع علي رحمة الله وقيل للشافع رضي الله عنه كيف شهوتك للأدب إلى أي حد بلغت شهوتك للأدب سائل يسأل الإمام الشافع عليه رحمة الله فقال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به يقول إذا سمعت الكلمة من الأدب ولم أكن استفدتها من أحد سابقا من شدة فرحه بهذه الفائدة وبشدة تعلقه بها بل من شدة لذته في استماعها يقول وددت أن جميع أعضائي آذان وأسماع وقلوب ما هو فقط أذنين وقلب واحد يعي العلم بل وددت أن كل أعضائي عبارة عن سمع وقلب سمع يسمع وقلب يعي ويفهم حتى لا يفوتني من لذتها ومن فائدتها شيء شوف لأي درجة الحب للعلم والشعور بلذة الفائدة حقيقة يعني هذا كنام يا أخوان ما يقرأ من أجل فقط إننا يعني من أجل فقط أن نجل العلماء وإن كان هذا أحد الأغراض والأهداف ولا شك أن نجل العلماء ولا يقرأ من أجل فقط أن نبين الفارق بيننا وبين أسلافنا وان كان هذا أيضا مهم لأن هذا داعي لعلو الهمة والسعي للتشبه بهؤلاء السادة ولكن الغرض الأكبر هو أن نحرص على أن نبلغ ولو شيئا يسيرا من هذه الأداب يعني لا يصح أن نتعلم هذا الكتاب الذي هو وضع من أجل أن نتأدب نتعلمه كما نتعلم علم آخر لا علاقة له بالآداب والأخلاق إن كان كل علم لا بد أن يترتب عليه عمل فعلم الأدب أحوج وأهم العلوم التي ينبغي أن يترتب عليها أدب هو علم إنما يتعلم من أجل أن نتحلى به وأن نتأدب به ثم يقول الإمام الشافعي وقد قيل له وكيف طلبك له فهمنا السؤال الأول وهو كيف شهوتك للأدب طيب كيف تطلبه فيقول طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره تخيل أم أضلت وحيدها أضاعتها يعني لو أردنا نضرب مثال لأشد توله وتفجع وحرص على الحصول لم نجد أعظم من هذا المثل في مقياس البشر والناس أم هي لو قال أم فقدت وليدها هذا يكفي ما في أم تفقد وليدها إلا هو تكاد على الوقوف عليه فكيف إذا كان هذا ولده ووحيدها وحيد هذه المرأة ليس لها غيره سيكون حرصها عليه يعني تكون مستعدة أن تقتل نفسها وأن تموت وتجد ولدها وتدافع عنه إذا كان في خطر أو يحدق به أمر قد يضر فمثل رائع جدا ويبين حقيقة أيضا حرص هؤلاء الأمه البالغ على تحصيل الأدب ثم يقول عليه رحمة الله ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك منفضلاته خفية دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه إما هنا في خطأ مطبعي إما لحياء فيمنعهم من دون ألف إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء أيضا نحذف الألف من الثانية كلمة جفاء فيها ألف مضافة خطأ أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ونبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشركان فيه من الأدب يعني يريد أن يبين أدب الطالب وأدب المعلم أدب الطالب هناك أداب تخص الطالب وآداب تخص المعلم وهناك آداب يشركان فيها فيقول لنا سأحرص في هذا الكتاب على ذكر آداب الطالب وآداب المعلم والآداب التي يشترك فيها الطالب والمعلم كلاهما قال وباء الشركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصرحبة الكتب ثم آدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا أي الطلب المنتهون الذين بلغوا النهاية وأصبحوا في مرتبة وفي مرتبة المفيدين والطالب المبتدئين لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا المدارس القديمة التي كانت تبنى هي ما أشبهها بالجامعات بل هي أجل من الجامعات لأنها كانت أولا يعني تضم كبار العلماء وأيضا كان فيها كل أو غالب بعض حتى تفوق الأوضاع الجامعية الموجودة الآن يعني كان فيها سكن للطلاب وسكن المدرسين وكان فيها رواتب تجرى على المدرسين وعلى الطلاب وكان في الغالب فيها مكتبات ضخمة مكتبة عامة تابعة لهذه المدرسة يسمونها مدرسة لكنها بصلاحنا جامعة بل أرقى من الجامعة أيضا فكانت المدارس في ذلك الوقت تقوم بما تقوم به الجامعات العالمية الموجودة اليوم وتعرفون أنه من أوائل المدارس التي أنشأت بهذا المعنى طبعا المسجد كان أول مدرسة مسجد النبوي كان أول مدرسة وانشئت لكن المدرسة بالمعنى العصري كما ذكرت سابق لأن يكون فيها سكن للطلاب والمدرسين ومكتبة وما إلى ذلك ورواتب تجرى على الطلاب والمدرسين هذه إنما بدأت في نهاية القرن الخامس الهجري على نظام الملك في مدارس النظامية الذي التي أنشأها في بغداد وطوس ونيسابور وعدد من المدارس ثم انتشرت المدارس وكان أيضاً من قبلها بقليل شيء يشبه المدارس وهي الأربطة والزوايا التي كان ينشئها العلماء أيضا للعلماء والفضلاء والصلحاء وكانت تقام بها دروس العلم لكن المدرسة النظامية كانت أول مدرسة بالمعنى العصري او أول جامعة بالمعنى العصري للجامعة وقد سبق العالم الإسلامي فيها الغرب وكل الحضارات السابقة في هذا الرقي البالغ في إنشاء المدارس بهذا المعنى فيقول من عادة الطلاب يسكنون هذه المدارس فهناك أدب أيضا يتعلق بهذه المدارس والحياة فيها والعيش فيها قال وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مرت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمن بيّن أنه في ذلك ليس مبتدعا وإنما مستفيدا من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب وأنه سيذكر ما تفرق في كتبهم في هذا المجموع المختصر والذي حارص أن يكون مختصرا قالوا قد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق أدابي هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم إلى آخر كلامه يعني يبين هنا أنه جمع في هذا الكتاب ما تفرق في في غيره وهذا ثناء منه على كتابه وهذا لا بأس به ليس عن باب العجب وإنه وإنما هم من باب الحث على الاستفادة من الكتاب الإنسان إذا, إذا أثنى على عمله أو أثنى على نفسه بغرض الإفادة منه أو إفادة من كتابي هذا لا بأس به وما زال الصالحون والأنبياء يثنون على أنفسهم إذا أرادوا بهذا الثناء الاستفادة مما لديهم من خير بشرط أن يكون هذا الثناء بحق لا يثني على نفسه بشيء ليس فيه وبشرط أن يكون بنية حسنة كأن يستفاد منه فالثناء على النفس أو على الجهد أو على العمل أو على التأليف الذي يؤلفه شخص جائز بشرط حسن النية وبشرط أن يكون بحق وصدق ما يكون في تزيد ويذكر أوصاف ليست موجودة في كتابه أو في نفسه ثم ذكر الأبواب وختم بذكر العنوان الكتاب تذكرة السامع المتكلم في أداب العالم والمتعلم قبل أن نبدأ بالباب التالي أنبه التنبيه يعني سبق ذكره عرضا وهو أنه قد يتصور بعض الناس عندما يسمع مثل هذه العبارات التي تفرق بين العلم والأدب أن هناك خصومة بين العلم والأدب يعني أنه من طلب العلم نقصه الأدب أو من طلب الأدب نقصه العلم لا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود قبل أن أجيب حتى أبين المقصود نحن الآن نتعلم الأدب فالأدب علم ما هو هذا الكتاب نحن نتعلم, الآن من أجل أجل نتعلم الأدب فالأدب من العلم أصلا وإنما المقصود هنا يعني البيان أهمية أن يكون للعلم ثمرة أن يكون للعلم ثمرة وثمرة العلم هي العمل به ومن الأعمال المترتبة على العلم الأداب والأخلاق فينبغي أن يحرص على العمل بالعلم كما يحرص على العلم وليس هناك نفره بين العلم والعمل ولأن هذا علم منفصل وهذا علم منفصل أبدا حالة السوية لطلب العلم أن تكون طلبا للعلم والأدب معا لكن كل هذا الكلام الذي سبق يبين فيه هذا الإمام والعالم أنه ينبغي أن يغفل عن العلم عن الأدب وأن لا يكون طلبنا للعلم الشرعي كما يدرس العلم العلوم التي ليسها أثر في الواقع مع أنه لا, لا يوجد علم ليس له أثر في الواقع لكن أقول ليس له أثر على الأخلاق يعني مثلا علم الرياضيات مثلا ممكن يسمبط إنسان له أثر في الأخلاق لكنه بعيد لكن العلم الشرعية ينبغى أن يكون أثرها في الأخلاق ظاهرا بينا وإذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل لا يتجاوز عشر آيات من كتاب الله حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل فيعلم العلم الذي فيها ثم يعمل بهذا العلم الذي تعلمه فلابد من أن يقرب بين العلم والعمل وكما سيأتي إن شاء الله بعض السلف كان يقول تعلمنا هذا العلم لغير الله فأبان يكون إلا لله قد يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي لا بنية خالصة لوجه الله تعالى قد يكون حبا للعلم وهذه ليست نية سيئة النية السيئة يطلبه رياء وسمعة لكن قد يطلبه بنية مباحة وهو حب العلم وهذا الذي كان المقصود عند بعض السلف عندما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله أي طلبوه حبا له حب للعلم فأبى أن يكون إلا لله لأنت لا تقرأ آيات الله صباحا مساء تقرأ حاديث رسول الله, الله صباحا مساء كيف لا يقق قلبك يعني أنت في في, في في رياض نظرة وإذا كان الرجل السفيد من صحبة الرجل الصالح والجليس الصالح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ فكيف بمن صاحب كلام الله وصاحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب كلام العلماء وأنفاس العلماء لا شك أنه سيتأثر ولو كان أقسى الناس قلبا لكننا نحن نحرص على أن تكون قلوبنا وقلوبكم أكثر إفادة من هذا العلم في الأدب والعمل والتقوى والبراء وإلا لا شك أن كل من خلط العلم الشرعي لابد أن يظهر ولو أثر يسير عليه لكن نحرص أن, أن يكون الأثر هو الأثر الكبير والمقصود من هذا كلام هو أن يكون تكون استفادته من كلام الله ومن كلام رسوله أتم استفادة من ناحية ظهورها على عمله وعلى جوارحه فليس هناك خصومة بين الأدب والعلم بل هما متكاملان ويكمل بعضها لآخر طيب ثم يقول وأول باب يعقده المؤلف المناسبة يؤكد هذا المعنى أول باب ما هو فضل العلم والعلماء وفضل تعليمي وتعلمي إذن ما في هناك خصومة بين أدب والعلم اول أبواب الأدب فضل العلم والعلماء فليس هناك خصومة ولا عداوة ولا أتيني واحد يقول لي كيف أجمع بين العلم والأدب وكيف أفعل وكيف أبدا هذا لا وجود له وهذا كثير حقيقة ما يحصل مثل يأتيني واحد كيف أجمع بين الدعوة والعلم وطلب العلم كأن بين الأمرين عداوة أدعو وتعلم لكن لا تدعو إلا بعلم وحكمة فقط هذا المقصود فإذا تعلمت علما بلغ عني ولو آية إذا تعلمت آية بلغها الناس لا إشكال في ذلك وليس هناك منافرة إما أن تكون داعية أو أن تكون طالبا للعلم بل يمكن أن تدعو بما تعلمت بحكمة وبروية وأيضا أن تتعلم العلم وتستمر في طلب العلم وليس هناك منافرة بين الأمرين وكثير كثير من الأسئلة كيف أجمع كيف أجمع هي نختلق خصومات بين أمور هي في الحقيقة بعضها مكمل لبعض أو بعضها جزء من الآخر أيضا الأدب جزء من العلم أصلا طيب يقول عليه رحمة الله الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ثم أورد أثر من عباس العلماء فوق المؤمنين مئة درجة ما بين درجتين مئة عام لم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب بعد التقصي والبحث لم أقف عليه أبداً حتى كتب التفسير بالمأثور المشهورة مثل تفسير بن جريه تفسير بن نبي حاتم التي مضنت إراد مثل هذا الأثر لم أجده هذا لم أجده في شيء من الكتب إلا في هذا المصدر لا لا ما تلغيه يقول أنا لم أجده أنا لم أجده لكن قد يكون موجود أنا أخبركم عن علمي أني لم أجد هذا الآثر حتى أحكم على سنده أنا حريص أني أقف عليه حتى أحكم على سنده صحة وضعفا لكن على كل حال معناها الجملي صحيح تدل عليه الآية وفسر عامة المفسرين هذه الآية بما يدل عليه مضمون هذا الآثر وهي أن الله عز وجل يخبر هنا أنه رفع الذين آمن رفع الذين آمنوا منزلة وفضلا وشرفا في الدنيا والآخرة ثم بيّن أنه رفع الذين آمنوا وعلموا درجات فوق الذين آمنوا ولم يعلموا فذو الفضل منزلتان المنزل الأولى منزلت أهل الإيمان وإن كان ينقصهم العلم فهم ذو فضل ومكانة قد رفعهم الله عز وجل يفوق أهل الإيمان درجة من كان من أهل الإيمان والعلم بل الله عز وجل بيّن أنها ليست درجة بل درجات درجات فهي ليست درجة واحدة يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات عالية وهذا يبين الفضل الكبير لذوي العلم من المؤمنين على غيرهم من البشر فإن كانوا أفضل من المؤمنين بدرجات فمن باب أولى أنهم من غير المؤمنين بدرجات أعظم وأجل من ذلك ثم أيضاً أورد قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية حقيقة آية عظيمة جدا في بيان فضل العلم وقد جمعت فيها من كلام أهل العلم أحد عشر وجها من نجوها تفضيل العلماء في هذه الآية الوجه الأول أن الله عز وجل استشهد العلماء دون غيرهم من البشر وهذا تفضيل ظاهر للعلماء أن الله عز وجل استشهد العلماء دون غيرهم من البشر كيف؟ استشهدهم على توحيده شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فستشهدهم على لوحيده على كلمة التوحيد لا إله إلا الله الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته عز وجل اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يأتي أتي هذا. هذا ضمن الفوائد ضمن الـ الـ وجوه التفضيل الوجه الثالث تعديل الوجه الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة ايضا اقتران شهادتهم بشهادت الملائكة ولا شك ان هذا تفضيل الملائكة الذين هم خلق الله عز وجل المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم يقرن الله عز وجل شهادة العلماء وهم من البشر الذين قد يخطئون بشهادة الملائكة هذا في تفضيل كبير وعظيم جدا ليه العلماء من البشر أن جعل شهادتهم مقترنة أيضاً بشهادة الملائكة الوجه الرابع تعديل الله عز وجلهم. هل يستشهد إلا العدل الفاسق يستشهد الذي لا يثق بنقله وبشهادته هل يستشهد ما الذي يستشهد أصحاب التقوى والورع والعدالة والديانة لأنهم هم الذين يصدقون إذا طلبت منهم الشهادة ويقومون بالشهادة على وجهها فاستشهاد الله عز وجل لأهل العلم هذا يدل على أنهم عدول وهذا ليس تعديل الناس يعني ما هو مثل أن أذهب أنا وإياك معدل ونزكي أحد الشهود عند القاضي هذا تعديل الله عز وجل لهم تعديل الناس كلهم لو الناس كلهم شهدوا لرجل بأنهم صاحب صلاح لا يتجاوز أن يكون حكم عليه من حيث الظاهر يظهر أنهم أهل الصلاح هل يعرفون قلبه ما في قلبه؟ لا يعرف ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى فإذا أثنى الله عز وجل على العلماء فمعنى ذلك أنه زكاهم ظاهرا وباطنا تزكية الخلق لا يتجاوز تزكية الظاهر أما تزكية الله فتزكية للظاهر والباطل وهذا تفضيل عظيم جدا للعلماء الوجه السادس من وجوه التفضيل أن الله تعالى استشهد بنفسه ثم بخيار خلقه يعني لو سئلنا سؤال لماذا قص الله العلماء والملائكة لأنهم خيار الخلق هذا بيان أن يعني لو سئلت من هم خيار الخلق قل الملائكة ثم العلماء أو حتى ما نقول ثم الملائكة والعلماء الملائكة والعلماء لأن صالح أمة محمد صلى الله عنه وصالح البشر على الراجع خلاف بين علماء أنهم خير من الملائكة الوجه السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود له وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنت الآن لو تبغى تبيع مثلا منزل كبير قصر أو عندك يعني صفقة كبيرة جدا هل تذهب لأي واحد لتستشهده ولا تبحث عن أجل شاهد لتستشهده على هذا الأمر المهم الجلل كلما عظمت الصفقة طلبت شاهدا جليل يساوي عظمة هذه الصفقة فإذا استشهد الله عز وجل العلماء على أعظم مشهود وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم شيء يمكن أن يشهد عليه وهي توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية وأسماء وصفاته التي لا يشاركوا في أحد هل تعلم له سميع فإذا استشهدهم الله عز وجل في ذلك هذا دل على أنهم نالوا أعظم منزله. لأنه اختارهم لاعظم مشهود لهو الطيب الوجه الثامن السابع ذكرناها أنه استشهد بهم على أجل مشهود الخامس أي مضبوط لا صحيح أنا نسيت الخامس هي عندي هنا مقيدة وصفهم بكونهم أولو العلم بكونهم أولو العلم وصف, وصف العلماء أو وصف هذا الجنس من البشر أنهم أولو العلم أولو العلم يعني أصحاب العلم ولا شك أن هذا فناء وما زال الناس إذا أرادوا يذموا رجلاً قالوا هو من أهل الجهل وإذا أرادوا أن يمدحوا رجلاً قالوا هو من أهل العلم نفس الوصف الذي وصفهم به به ذناء عليه وهو أنهم أصحاب علم ثم اختيار أولو العلم أي أصحاب العلم وكما قال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قريره فكل قرير بالمقارن يقتدي فإذا كان العلم ممدوحا وجليلا وشريفا فمن قرنوا به وأصحابه كانوا مستحقين أيضا لوصف الكرم والشرف وعلو القدر والمكانة الثامن هل أتقول الآن في شيء سأسقطنا الثامن الآن مضبوط طيب أنه تعالى جعلهم حجة على المنكرين لماذا يستشد الله عز وجل بأهل العلم؟ ليجعلهم حجة على من ينكر لا إله إلا الله والذي يجعل حجة هو الدليل والبرهان والدليل والبرهان هو الواضح البين الذي يستدل به ولا يستدل عليه هو مستغن بذاته عن الاستدلال وهذا ولا شك اعتبارهم حجة وبرهان وشاهد هذا يدل على شرف أهل العلم تاسعا أنه تعالى لم يكرر في هذه الآية الفعل وهو شهد يعني ما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وشهد العلماء لم يقل ذلك سبحانه وتعالى وإنما عطف الملائكة والعلماء على شهادته سبحانه وتعالى هو فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم الفصل السابق لو أنه فصل لكانت كأن كل شهادة قائمة بذاتها وربما كان يتصور البعض أن هذا في تفضيل أكثر لكن في هذا السياق أبدا أن يجعل شهادتهم جزء من شهادته عز وجل وتابع لشهادته هذا في تفضيل لهم لأن المعطوف عليه شهادة الله سبحانه وتعالى شهادة, شهادة الله سبحانه وتعالى وهي أعظم شهادة طيب ثم الوجه التاسع العاشر أنه تعالى ما سشهدهم إلا لأنهم المؤدون لحقه لو كانوا مضيعين لحق الله عز وجل هل هناك معنى لاستشهادهم؟ ما صار في معنى لاستشهادهم؟ فإنما يتبين وجه استشهاد العلماء لأن العلماء هم المؤدون لحق الله عز وجل القائمون ببلاغ هذه الشهادة على الناس المقيمون للحجة على الخلق بأنه لا إله إلا الله وهذا وجه من وجوه التفضيل للعلماء الوجه الحادي عشر وهو الاخير في, في ظننا وإلا الوجوه كثيرة ولا تعد ولا تحصى لكن هذا الذي يمكن أن يستنبط من هذه الآية أو يستنبطه من خلال هذه الآية ومن خلال كلام أهل العلم أنهم هم المتبعون وغيرهم تابع لهم أنهم هم المتبعون وغيرهم تابع لهم وفضل المتبع على المتبع ظاهر فما جعلهم الله عز وجل شهداء إلا لأنهم الأئمة والقادة والرؤساء هم يمشون والناس خلفهم وهذا فيه تفضيل لأهل العلم ظاهر وبالغ طيب أي ثم يقول الله عز وجل في الآية الأخرى كما ذكر المؤلف حسب سياقه للآيات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أحسن صحيح قبلها قول الله تعالى قلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر له الألباب طبعا هنا السؤال واضح أنه سؤال استنكاري هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي إذن, إذن، طبعا مفاجة الجواب للسنكاري أنه إنما يأتي في الأمر الواضح البين الذي يتفق عليه عقلاء بني آدم جميعهم لأنه ماذا تسأل مثل هذا السؤال في الأمر الذي يكون واضح لكل الناس ما يحتاج إلى تقرير ولا يحتاج إلى استدلال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في عاقل من البشر سيقول لك أنه ما يستوي فالأمور التي يتفق عليها عقلاء بني آدم هذه لا تحتاج فقط إلا إلى مثل هذا السؤال السنكاري ليجيبك الجميع مؤمنهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم أي عاقل مدى من عنده عقل يميز به ستكون الإجابة ظاهرة وبينها ولا تحتاج إلى السدلال ولا تحتاج الفطار بل هو دليل بحد ذاته الفرق بين العالم والجاهل ثم يقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طبعا الايه لها سبب ويظهر سببه حتى من من يعني بدايه الايه وهي طبعا الايه جاءت في من كتاب الله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في سوره النحل وفي سوره الانبياء وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المقصود طبعا هنا في بأهل الذكر هم أهل الكتاب لا لا الأصل في الآية في السياق أهل الذكر هنا أهل الكتاب الذين عندهم معرفة بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وبأخبار الأنبياء السابقين فالله عز وجل يقول يا أيها المشركون إذا كنتم تنكرون أن هناك رسولا من البشر فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب أسألهم كل الأنبياء كانوا من البشر ما جاءنا نبي للبشر من الملائكة ما بعث نبي للبشر إلا وهو من البشر فإذا كنتم تجهلون هذا الأمر فاسألوا من عنده علم من أهل الكتاب سلوا الناس كلهم هل هناك أحد الدعي من جميع أتباع الديانات الموجودة على وجه الأرض سابقاً والآن أن هناك رسول ليس من البشر كل الأنبياء والرسل التي هي أنبياء والرسل حقاً أو المدعون والكذبة كلهم كانوا من البشر ما في أحد من غير البشر فإنكاركم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رسولا بشراً هذا لا وجه له لأن كل الأنبياء من الرسل أقول وإن كان هذا هو الأصل في سياق الآية لكن العلماء يضعون قاعدة شهيرة أن العبرة بعموم الله فلا بخصوص السبب هذا من وجه وبالتالي يسدل بهذه الآية على فضل أهل القرآن لأنهم أهل الذكر أيضاً الأمر الآخر أنه إذا كان هذه وردت في أهل الكتاب فهي في أهل الكتاب السابقين يعني من الهود والنصارى أهل التوراة وإنجيل فهي في أهل القرآن أولى لأنهم أهل الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والناسخ للكتب السابقة فلا شك أنها مبينة لفضل اهل العلم الشرعي وأهل المتعلقين بالقرآن وبالعلم الشرعي عموماً لكن أريد أن ننبه إلى نكتة بسيطة جدا يعني الله عز وجل يقول هنا فاسألوا أهل الذكر ما قال أهل الكتاب ما قال أهل الكتاب مع أنه كما ذكرت سابقا أن المقصود الأصلي في الآية أهل الكتاب لماذا قال أهل الذكر لينبه إلى أننا لا نسأل في مثل هذا الأمر كل أي رجل من أهل الكتاب وإنما نسأل الذي يتذكر ولا يتغافل عن هذه الحقيقة ولا ينكر هو هذا الذكر لأن النكران ما هو إدعاء عدم الوجود فلا تسألوا إلا صاحب الذي يقول الحق من أهل الكتاب لأنه من أهل الكتاب من يكذب ومن يتغافل ومن يتجاهل ومن ينكر بشارة النبي عليه الصلاة والسلام التي حتى جاءت في كتبهم وهي موجودة في كتبهم إلى اليوم حتى في بعد التحريف ما زالت بشارات موجودة بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم فالمقصود أنه السؤال لأهل الذكر أي الذين لا يتغافلون ولا يدعون عدم النسيان وعدم الذكر وعدم موجود هذه الحقائق في كتبهم طيب كما يعرفون أبناءهم صحيح من أهل الكتاب لأكتمون الحق وهم يعلمون صحيح ثم يقول الله عز وجل في الآية وما يَعَقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ آ طبعا في ألها وتلك الأمثال نظربها للن وما ييعقلها إلا العالم. هناك أثر لطيف جدا لأحد التابعين يقول فيه يقول ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أزني أن سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نظربها للنس وما ييعقلها إلا العالم. يقول فإذا مرات بآية لا يعرفها أحزن. لماذا لأن الله عز وجل بيّن أن علوم هذا العلم هذا القرآن لا يعرفها إلى العالمون فهو يتمنى أن يكون من العالمين وإذا مر به مثل في القرآن أو آية لم يفهمها خرج عن أن يكون من أو المقصودين بهذه الآية إذن ماذا نفعل نحن؟ نبكي على أنفسنا صباحاً مساءاً كم من سر من أسرار هذا القرآن العظيم نغفل عنه كم من أمر جليل عظيم من خفايا كنوزه وعلومه تخفى على عموم المسلمين بل كثير من علمائهم فضلا عن عامتهم المقصود أنه كلما ازداد الإنسان علماً بكتاب الله كلما كان أحق بوصف العلم وبوصف العالم وكلما ابتعد عن العلم بكتاب الله عز وجل كلما كان أبعد عن أن يستحق هذا الوصف بجدارة طبعا أيضا في الآية بيان أن القرآن الكريم منهما هو واضح بين ومنهما هو خفي لا يعرفه إلا قلة من أهل العلم وهذا أمر ظاهر ومعروف ويشير إليه قال الله تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلا أن قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على حسب القراءة التي تقف هنا طبعا قبل بعد ذلك المقصود أنه أنا أريد موطن الشاهد الآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ليس كل أهل العلم وإنما الذين ثبت وراسخ علمهم وتعمق علمهم بالقرآن الكريم هو الذين يعرفون ما تشاب من هذا على التفسير الأول حسب القراءة الأولى وكل القراءتين صحيحة وكل وكلا الوقفين صحيح وكل المعنيين صحيح أيضا. طيب ثم يقول الله تعالى حسب سياق الآيات التي ذكرها المؤلف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذه الآية فيها خلاف في تفسيرها في من أهل العلم من فسر أو رأى أن الضمير في قوله بل هو أي القرآن آيات بينات ظاهرة آيات واضحات الدلائل في صدور الذين أوتوا العلم أي فيه بيان أن هذا القرآن من من خصائصها أنه يحفظ وأن هذه الأمة من خصائصها أنها تحفظ كتابها بخلاف أهل الكتاب الذين يقل فيهم بل يكاد يندر بل لا يكاد يوجد من يحفظ التوراة والإنجيل حفظاً كاملاً أنتم تجدون حتى الرهبان والقساوس مع أن يعني بعض الأذكار والأدعية يكررها في كل أحد ويكررها في كل نكاح مع ذلك كل ما جاء بد يمسك الإنجيل ويقرأ منه ما يحفظ حتى الـ هذا الـ الصيغة المعينة التي يكررها دائما يمسكها إلا ما قل له ما ندر أما هذه الأمة فتجد الصبيان والأطفال يحفظون قدرا كبيرا من كتاب الله لم يكن كتاب الله كاملا هذا التفسير الأول وهو الأشهر بين طلبة العلم لكن حقيقة التفسير الثاني وهو الأشهر كان عند العلماء السابقين وهو الذي رجعه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية وهو غريب يعني إذا طرحت الآن ستتصور أنه غريب لكنه سيقق الآيات يدل على صحته وعلى رجحانه وهو أن المقصود بل هو آيات بينات أي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في كتب أهل الكتاب هي الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم أي أهل الكتاب الذين أوتوا العلم النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في التوراة والإنجيل آيات بينات يعرفها أهل العلم من أهل الكتاب طبعا يدل على ذلك سياق الآيات تبدأ الآيات طبعا من أولها الآيات في, في أولها ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون ثم يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدق الآيات كلها تتكلم عن أهل الكتاب وعن إنكارهم للنبي عليه الصلاة والسلام ويبين الله عز وجل بعد ذلك أنه آيات بينات واضحة أي رسولنا الذي أرسلناه وصفته موجودة في التوراة وإنجيل آية بينة واضحة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وعلى صحة رسالته ويعرف ذلك أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة وإنجيل هذا هو التفسير الذي رجحه إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري وعلى كلا القولين هذا يبين فضل أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن الثناء الاستشهاد بأهل العلم المقصود هنا الاستشهاد بوجه الشاهد قوله تعالى في صدور الذين أوتوا العلم فالله عز وجل يستشهد بالذين أوتوا العلم فسواء قلت القرآن والله عز وجل يستشهد بهؤلاء الذين أوتوا العلم أي القرآن او قلت صفه النبي عليه الصلاه والسلام الموجوده في التوراه والانجيل ويعرفها العلماء من اهل الكتاب فكلا الاستشهادين يدل على فضل العلم انه ما استشهد الا العلماء كما ذكرنا سابقا <تصفيق> كيف يعني هو كذلك هذه مسألة هذه مسألة ثانية, هذه مسألة ثانية. نخرج الآن في قضية حكمهم وهل هم يحاسبون يوم القيام وللحكمهم حكم على الفترة قضية ثانية إذا انتهنا من الدرس ممكن يسأل هذا السؤال وهو جيب عنه إن شاء الله لكن نستمر في قراءتنا ثم يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذه ظاهرة في بيان فضل العلم فقد حصل الله عز وجل الذين يخشونه بأهلي العلم وأنه إنما يخشى الله من عباده الذين أوتوا العلم من العلماء فهم أهل الخشية لله عز وجل ومعنى ذلك أن العلم يورث الخشية ومعنى ذلك أن العلم الذي لا يورث الخشية ليس علما العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم ولذلك لما أفت مرها الحسن البصري بفتوى فأترض عليه أحد الطلاب باعتراض فيه سوء أدب فقال له ما هكذا يقول الفقهاء يقول للحسن البصري فقال له وينك وهل رأيت فقيها قط إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل يعني ما مدح نفسه بالعكس كأنه يذن نفسه لكن يريد أن يؤدبه بآدب آخر لا تظن كل من تكلم في العلم عالم إنما العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى ثم ربط المؤلف بينه وبين آية أخرى ربطاً رائعاً وجميلاً عندما قال وقال تعالى أولئك هم خير البرية إلى قوله ذلك لمن خشي ربه قال وإذا جمعت بين الآيتين يصبح العلماء هم خير البرية لأن الآية بينت أن من صفات خير البرية أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى والآية الأولى ذكرت أن الذين يخشون الله عز وجل العلماء إذن من هم خير البرية هم العلماء فربط بين الآيتين ضبطا رائعا وجبيلا جدا ليخرج بهذه الفائدة التي قال في بيانها فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية فينتجوا أن العلماء هم خير البرية متى ينتهي الدرس انتهى يعني في عشر دقائق طيب ممتاز يعني في مجال الأسئلة بس هو هذا طيب وصلى الله وسلم على سيد محمد ونسمع الأسئلة إذا كنت هناك أسئلة يا أيها الإخوة نرجي هذا اللقاء اليوم هذا درس لنا جميعا إنه بهذا الطريق لن ننتهي من الكتاب فلابد فلا نعجل, نعجل إن شاء الله من الغد يكون منهجنا أسرع شوي في, في تناول الكتاب وان كان هذا سيؤثر في, في, في الإفادة لكن أيضا إتمام الكتاب بصورة كاملة أيضا مفيد ونافع إن شاء الله في أسلح يا إخوان فضل